العالمين بجت السر في الرحمن بحسي ونعمت المهازن جل ما كريت كبحسي شاكر نامر وبيكر شاكر ريفا برناع علدو عثماني وشاكر ناعلدو عثماني وريفا و او اجتهم الوان نعمت المهازن ويدعام رابل عالمين بحسي كريت بتجي ما يا إِيْكَ في آيات ده العالمين خلق الإنسانة رب العالمين مروف يَتَّيْكِلِ خلق الإنسانة مروف يَتَّيْكِلِ ويَا إِرَا طبعا الْإنسانة بحثي كيه الْإنسانة؟ إِنس الْإنسانة بحثي آدمية بحثي آدمية عليه الصلاة والسلام إِرَا بحثي چونك من صلصال كالفخاري أبي هو تي شاكرين كيا؟ آدمه. آدمه. والذي خلقكم من تراب ثم من نطفتين. أم بجدي آدمي ذريات آدمي هم ويا تشاكرين؟ بجدي آدمي نطفة يتهاشاكرين. أما آدم عليه السلام بصفاته شاكرناوية خلق الإنسان. جاء القرآن إذا هنأ جرا الإنسان تي بحسي جنس الإنسان بحسي هموم روبه. والعصر إن الإنسان لا في خسران يعني بحسي هموم روبه. هموم روبه خسارة تي. وعند هجاء أفني فلاما نبجني لنجنس اه فينا ايه بجنى بجنى للعهد للعهد يعني او مرو في امزان ونياك كال بصفتي وياتياتيبين وكي رب العالمين ونياك قرآن داش افا قالك جربو هنداش تيش ياتيكالينا وانزلنا عليك الكتاب والحكمتا ارأى الكتابة, الكتابة لحسي تيها يعني او كتابة موزانة كتية قرآنة يراد الكتاب على الفطول ما بجنا للعهد عهد يعني أومضانين أو كتابة خودة وفي عن بذ Leave Al-Qurani صلى الله عليه وسلم قرآن ولقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة نا. إرادة الكتابة بحسي何? ارادة الكتابة بحسي وبذلك قرآن وقرام برامر ويقران دالفرانات كيف؟ ولقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة استاذي يعني بيغنب يعني اه يعني بس الجنسه الكتب الكتب او كتب الرسل عاملين هنا الجنسي وقت للجنس يعني جنس الانسان بده ما جنس الكتب بده همو كتبه على الرسل عاملين للعهد يعني يعني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 جار هاي بو جنسينا بو همو مروينا جار هاي بحسي كينا بحسي ايك مروي ديار كرينا وي راشوانيا رب العالمين اعتبوا خلق الانسان يعني خلق آدمه چونك اوه هو هاتي يشيكرن بس كي بو بس آدم عليه الصلاة والسلام من صلصال رب العالمين آدم و وشيكر من صلصال يعني بحسي وي قرية اوه هاتي حشيكرن وبشتينغي تيتا اه گرم کرن دونا نفرنی ادو گرم کن کل فخاری فخار اه هميش بيجي فخيري يا وكي جاركا اويتو تينا گوسك اويتيني چيب قرايتيني چي کرن قراكاتي چيلي داشي آنها که تو دست خویل دانش تکیده بدی چی لگد آن دنگ لگد. جواب علمیش آدم یک چکری علیه صلاات و سلام که آدم چباب مهمو مرور باه و اصل مهمو مرور باه یک چکری ال قرقا راک و یا هات یا صوتان وکی و وی جا کی این دنگ و <تصفيق> <تصفيق> هو تيتا شئ كذا، أبشر إيه النعمات يا رب العالمين، ما يا رب العالمين نعمتي. يعني قدر مئة جد، قدر مئة واتي شو من هو الذي خلقكم من العالمين <تصفيق> دي دي من رب العالمين قرا من هي او لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمئ مسنون يعني حمئ يعني أو قرا أو طلعت أو رجب شكلي مسنون يعني جانبي وبان ليتد شو تعرضني هذا هم مراحلنا غناق شيء كرنا عليه الصلاة والسلام اولي رب العالمين ادم شو هو اغبو هناك اخينا رب العالمين بشتی اینجا او آخر که کران قر، بشتی اون خوراکهای لحظاتی، آه حتی رنگی رجبی و به نوعی به اول کفته گنیاتی کفته نفده، و بشتی اینجا را بدانم اینی چی بو آدمی چه کرده علی سعید و سلام جسمش چه کرده، و از جسمش حشکبو، نه حشکبو حتی و کیچی لذتی، کل ليه دا بودا چليهد ودنكليهد هفاهمون مراحلون يقول ناغل شكرناكينا آدمين عليه الصلاة والسلام با هنده رب العالمين اراجده وقوتي واباك النعمته رب العالمين قدره كيه يگرتي ملوفي يگرتي ونعمتك مازن يادگر مكري با هنده العالمين قوتي الشيطاني وقته سجود نبري بآدمي عليه الصلاة والسلام قوتي ما أن تسجد <تصفيق> لما خلقت بيديه ماذا تكرر يا إبليس؟ كنت سجد بمخلوقي نبي ومروفي نبي أما من دست خوشي يا أبا التكريم وقدر قرناك يا مروفيا وبشاريا ولقد كرمنا بني آدم ربعا بجي آدم عليه الصلاة والسلام وبي جيكت آدمي بني آدم هموميت شلي كريم ما قدري وايه قرتي وفي قدر قرنش بيت فيا يا رب ربعا يمكن و نعمته أبائي كلوان نعمته موازن أبى رب العالمين قال ما كري لا هندش رب العالمين بحسي أصل يمرو بكر وها نجا فيشوني أباشيات قال بابي باشيات قال كيه قال بشيكا النعمة على الآباء نعمته على الأولاد أبى باشيت قال بابي مروري بكر أبى باشيت قال مروري كه أباش عمو قدر جرتنا رب العالمين كه قدر آدمي جرتيه قدر جرتنا كيه يوم أيه محتقولي يا ملايكة عسجود أبو قدر قرناه وبما ياه وكما يبقدره وبجري عندك رب العالمين وانياه همو قاوه قدري ما عمو وقتاكي يعني هم قدري أصل ما يقرتي كادم عليه صلاة ويبشتينك إيك إيك إيك أش مهما ما يشما كريه ولقد كرمنا بني آدم همو قدري ما يقرتي ونعمته باشت در وخلق الجانة ورب العالمين كنكي افواهته على بحسي مروفه واجنانه بحين رب العالمين بحسي مروي كري كان مروف الشاكر ياو أكل نعمات الخور ربعمين سر ما هجماتي كا شاكرنا مروفي أو كابتشه هات يا شاكرن وهو بقدر هات يا لي دنا بمروفي بعسي ما أجناس يا شاكرين وربعمين أجناء شاكرين من مارجين من نارين يعني من لهب بالناري يعني أو قريا أخرى أو سركبي أخر وقت هذ بيتة يعني أو قريعة قاشي أو بججارهاي قريعة كا لكسكا ولكننا نحن نحن نحن نحن سري، نحن باش نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن شو و ونیا سری وکی وکی لالی ما نوکه وقتی طباخ نیا سر طباخ هد کنی ونیا آغرا کشتوا؟ شینه شینه صافیه چو شیریال دنیا. یعنی جو اجنا ربعمینیل بی چاکری. و هر وکی به عنبرش گویی صلی الله علیه و آله و سلم گویی خلق الملاکات من نور ربعمین الملاکات چاکنال چا الرناهیه. و وخلق الجن من مارج من نار، و اجنحه تاثير الجري و آدم يقع ادم لكم و هذا او هو يشكرا و هو يقع قرانه هو يقع وبشتين او يقع رابع من يقع من يقع رابع من يقع فبأي آلاء ربكم تكذباني؟ يعني قالي مروفا و قالي أجن ربع من أفنى عمتهم ويد قال هم كرين ووقد رهم جواي باور الندره نارب نارب ونارب نارب باشينا نقول شو برب العالمين؟ أكيد يأكل جزايا نقول ده تبع أما فضل رب البشر رب العالمين جل كري وجل أجناب كري رابن برنبريفا نعمتاه شكرني يا رب العالمين كن وطاعاتي ويبكن وعباداتي ويبكن بك سناكن شريك رب العالمين عباداتي ده تجيبوا بيدنا لا شيء لا ولا ولا كاذبوا ولا شيء مني عمك ربنا مكذبوا فلك الحمد. ولا بشيء من نعمك ربنا نكذبو فلك الحمد اما پیغانبر صلى الله عليه وسلم وخفر وخوندي بصحابا بصحاباش خكر كريت چون بيش جرا چو هوا بالنبو الله عليه وسلم من بو اجنابه خوندي باش دران گو جاب هر فبأي آلاء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 هردو مشرق ومغربا يعني مش المش... المشرقين يعني مشرق الشمس والقمر يعني روش هلاتا هلاة روجة ويهيفه والمغربينش يعني خده روش أوفا وهايفش أو جهايف تد أوفا بيت قبل عالمينه روج يا ولا كذي كل ليلة بلد ورخيش آغابد وحيف يوليك لكل جيكي بلد وجيكيش آغابد هر دوكا چهت خواهد هاين مشرق و مغرب يعني جيكي تده تلد و جيكي تده آغابد هذا يكل تفسير يعني شرب المشرقين والمغربين يعني خده او هر دو مشرق بو كي داناين بو داناين مشرق الشتاء والصيفي يعني زستان روجه مشرقك يعني جيكي تلد وها فينش جيكي تلد و زستاني جيكي آباد بيت و هابينيج جيكي آباد بيت و معذب مفرد الشيهاتي و بچه يدي جمع الشيهاتي رب المشرق والمغرب ماياتي و رب المشارقي والمغاربي شيهاتي باكو بجمع دم بخصي چبيت؟ ها الروج همه ها، چوكه الروج همه، ها الروج هكه، چه هكه تده؟ مشرق هكه تلب يعني ها الروج هكه ريكه ريكه اما او مشرقی تا 44 بودن ای هر روزه جایی که لاته بدال بید صلاح همه صلاح هم به اندیشه ربو مشارقی و المغاربی و دی سر مغربیش بدال بید. ولی مشرق و مغربی چه اینکه ام حس بین آخه اینجورهاشون نژستوان ها و اینها هم کسکشید کرد حس بید. نژستوان روستای اودامدا و اینها نهید. اوه یعنی مشرق و مغربی چه لذلك لذلك نعمة العرب العالمين يا رب العالمين تجملي سماء روجه يوال يو هايوه يوال هايوه يوال كل ليره بلد وكل ليره اوضاب بيد وما مشرقه مغربه تويه بلد و جاكو اوضاب بيد ديسه هايف او همو بو كينا. همو بو هو الذي خلق لكم ما في الارض جمعه همو بون ده فايده بجيه همو ده ده نعماتي ربا عالمي ببين نو الناس نو يا رب العالمين ني كم بهند ربا عالمي ني أف نعماتي اكل وان مغرب بو هنجي بالكي ما تقربو مع هنجي هس بيكربو بهند شرفا موجود دام شبك فكره يا رب عالمي ني بكنش شون طبيعة قدر النعمات الزانية و احتمال ویچو که اینگی مربوط به کادر ساحت زنایی و احتمال وی نخوشگو که اینگی مربوط به کادر هندی زنایی که مال هایی تو پاره خانو و خانوایی دو احتمال وی فقیر بود. افشتن ما اینگی مربوط به کادر هندی زنایی. جای ارشاب رایم بود میگوید یهش تو بریف و میگوید هم شکری نوابی کنی او باوری پی بین امضا این عهی واشنر ری ود نه مثلا روزه و هی و و نه عدد و تو آبها هم مچنده و همون مخلوقات رب العالمین ابتشود کن امر رب العالمینی آبی آبچه کرین و آبی ول روزه کری زستان لیره پلی و هاوینه واخه دی و زستان لیره آفابی تو و هاو وینه شریرخه همو شولا رب العالمینی و همو یه حسابی رب العالمینی بودن ای فبی أي آلاء فهند رب العالمين بيستماع مروفا وأجنة بسهم كنيعة متت رب العالميني مندروتي ندر ومجباري بينوكن أفهموا ويتوبينا وهموا ويتقبلون شكرا وهمش طاعته عبادتي بس بويب كان والشكرنيه بس بويب كان مرجا البحريني يلتقياني مرجا يعني أرسله وأطلق مروج هنا يعني إطلاق وإرساله يعني باردونا رب العالمين يوال هر دو بحره کدی و نیا کوب دی امری قبل آمی چی بین بچن ریبار تو دوینی هر ریبار یچرته حالی چی نیا چی در بحره دا جا چه مفسرهای گوتی بحر بو چی و چی در بو بحره و عمزانی بو, بو چی دیش بو ریبارش هر بجنه چی هر بجن بحر هر بجن ریبارش بحر ریبار هی هر چی تو چی ده ناف کرده دا چی ناف بحره کو چجورا افریباره تین چجورا آتشی دناتینه حشک نبینه. من اجل بحرایی نی. افرادو ریبارا، آن عو ریبار دربر عامیدن، عو بحر دربر عامیدن، آفواه هر آتشی، هر آتشی. نیا و بحر حیاتی داده دا نبهر سرد آتشن. نیا خرابن و نریبارش لاتن، نریبارش حشک بن. آمش ایکل نعمت دربر عامی نیا که ات جال مکید. نیا که ما فکر خوب کرد و نیا جال برقیه ترا یا ریبانه آتا نکاتش نمیدن؟ شکنجه بینه آواوا هر دو برداومیه ملو فکر آخوب کرد یا بیشتر آفر کرده توی با؟ این لایحمو نشان میشه سر قدرت تو مأزنتی آدم عالمینی مرجل بحری نیل تقریانی جه فرد بحره ویرش شر وکی هر دو بحثی و آواهی یا آواسیر و آوا دیشونیا و درزب وخار و با هر دو کتوله کریم کوچن و يدبر دواماً و دي جان ايك يلتقياني يعني جيت هين أب آبا سير و يا شرين ده چل هيك؟ دي جات ايك و ارادو نا آبا شهلي و آبا صافية بحسي فنية كي ما قاطع الدونية بلوفا بيونية كعنس آبا كو و يا باكش يدجشن ايك و ديك لنا بنا نا ارادو هر دو آبا چه دفن؟ ها بحسي شهلاتية ناكلية هر دو آب و نية رنج وواكي ايكا اما چه ده فرقان؟ تومه د. یکی آسیره. و یکی شوچیا، یکی شورشیری نیمی آدرس د. جهرا بحثی و. قربانی شد. اوه دیش چلید گفت. نه اوه اوه که یا قهوه بیتوش شیری بیتو دیش و پاکش بی دونه چلونه بس ایراد بحثی بنیه. ایراد بحثی. و هر دو بحره اوه شیرینو پیاسی. یلتاقیانی عید گن دیگه ایک او چه ده بینه همه برزخون یعنی ما بین واهرد و بحرانه چی آدانای؟ حاجزه که، مانعه که برزخون یعنی حاجزه، مانعه ما با امین یه دانای ما بین واهرد و بحرانه لا یب غیانی یعنی ایک نا چی تن نف آوادی ده او چه ده بکرد؟ تی کل ببید او تا ماوه بده بکرد نا آواشرین چی تن نف یاسیر ده او نه هیلید و یه بغیان یعنی که ظلمه لیبکت نیاب چیتا ناف و شلوه لیتک دد و نه یا سیریش دیتا ناف شرین دا چرد کت شلوه بدل کت و آوه چرد کت شیلی بکت یعنی تام بدل کت و اکتوب چیه لاری هر دو آواش دست خب کهت دا چینا کهی دست خب که حاجزان ها کهی یعنی چش تک ناف دنیا نیاد ایر او خوی آوکا شرینه و ایر او خوی آوکا سیره دست خب ه بی ایکلوان نعمت جالکت معزنا کربلا علی بود مثل ایکلوان نیت جالماکی و بیشتره فکر آخوده داوکن کیوال و هردو آواکی یا کچه نیم بته کل نبند همو بقدرتشیانه که شیانه درباره علمنی و نیا ب هندی کو حاضرک دانو بیته دار نیا کو آم به بینیم مام حس بیکه وعامین یوال و آواکی کو هردو بته کل نبند و کس ناف یادیده مرج البحريني التقياني بينهما برزخ لا يبغياني وان دا بينهما برزخ لا يبغياني لا يبغياني يعني اف آوه وحده تتناف داش الريبارش الناف بحر دا بحر چلنوه هن؟ هم ما قولي تيك هل نابن آوه تو ها وهم چه ديش لنوه هم آوه بحرشوني هم بلن نابه كوبش نجي بيده سر كيره؟ سر حشك وعالمها ماذا كان؟ عالمها بيتا خندقان دن لا يبقياني يعني هردو بحر ونيا دي أمل رب العالمين ودي فرمان رب العالمين شوك فبأي آلاء ربكما تكذباني فهند رب العالمين اشتفال نعمتاش بيجتما هلاش ايك الله نعمة دماظن انها بيت رب العالمين قال موكري تباش كن يا رب العالمين كان همك شه نعمة در رب العالمين قالي ملوفا قالي أجنا همك دلوتي ندري مقراساين ندري أولا نعمد دون الدليل سالهنده كارب العالمين هموشو الپیچهد بنو هموش تدستویده جا عبادت خوطاعت خوش بس بویب کن هموشو الپیچه هردو بحرانه اواسیر و یاشرین گه انت ایک ایک هل نکد يعني هموشو الپیچهده يعني چشتک لارویه بزحمت نیا یا خروج منهم اللؤلؤ والمرجان و هردو بحرانه كا اواسیره و یادیش ربع عا مينا بونجو لاتنتدري ودونا نافدا اللؤلؤ والمرجان لؤلؤ ومرجان أبغى أتناول كدر مني طبعا هادو حيوان حيوان والنافودا شيء بناف لؤلؤة وأبغى أتناول مني الجند كانا برقو وجلكب كدر يعني ما كيرستكو أبغى أشتانه لاتدري شئ كده جال لؤلؤ ومرجان هادا ها لؤلؤن بس یه موازان مرجان و یه کچکر بجنه لؤلؤ و هنده کاش بلعکس اگوتي نک مفسره اگوتي لؤلؤ یا مازن مرجان یا چیا؟ مرجان یا کچکر و هنده کاش هندک آخف ندیه اگوتي لؤلؤ امنو اسپی و مرجان الوان تاین یا هیا کسکه یا هیا شینه یا هیا صوره او الوان تاین ما هر دوگ اون اول بین بحلتین نداره و گلکه قدرا، والوا تجدانش أبلجن، كان الرسكون كان أبلجن أو بيجوان كان كان بربو، أربعة وربعين بجد، وما يستوي البحراني هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونه. و با امین افرد بحریه چیکرین یسیرم یا شرینه و با امین ولی که این پیک حلنا و هر دو گاجو مچه‌ای دونه ددا ما سیونی او اجورت ماسیه دونه اینا دا یا فرد کد بود این یادیونی ام ماسیو چی نیو نافا واسیر دا سیرنیه بودی بشتوناشی بخویم نیا او ناف گاجو داشید و نیا ناف آبش داشید و هر دو گاشربا ام بو میت وله کرین وَأَفْلُقُلُقُمَرْجَانِ النار دهين أبداً قدر و الجن خبه جوان فهذا الشيء يتعلم بها نعمات الرابعين مجد ما يهولي كريه فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا کسی دیویش لی رب العالمین پیچ نابید ب و شلواناب کت، اما همو اول ابد رب العالمین کت و هر ایک الوان او نیا صح که لو لو مرجانش وحدتی نداره تلفظ نده، هر ایک رب العالمین بوچه چه کدی؟ نه بوچه که چه کدی که دیروزی لبند زمینا پر استن، وله بین ونیا ابن ناف و که جه کد او او حیوانه او راهو چه اد ماده کوتاه دوچرا نیه دو بار اب آبیش رو لبه، آبی د پاراستم. دخترم رو بخو بیند درونیا بیند دری آچیا، درسته کاملاً بخو خوی دینمی. اب همو نعمت اد رب العالمینه و همو دلیل سهلنده کرب العالمین یبتنیه و هموشو پیشر بنو عبادات و طاعات بازبوده یادتان. و له الجواری هرب العالمینه ملکیه و او جمعه مفرد او چیا؟ الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية دي. يعني هذا الشنس البحر أردع سفينها وله الجواري يعني رب العالمين والسفيني كري كسن أوفه راوسي تبشيت والوالي كريكو نقو نبي ناشتخاري ورب العالمين تصرف خدد كيف هو؟ وله الجوال يعني الملك الذي يجعل هذا الملك يجعل هذا الملك يجعل هذا الملك يجعل هذا الملك يجعل هذا الملك يجعل هذا الملك يجعل هذا الملك يجعل هذا ها علم هذا الملك موازن هذا الملك كان هذا الملك يجعل هذا الملك يجعل هذا الملك يجعل يعني رب العالمين هذا الملك وكي علمي موازن بيبه وبدكتبه السر بحره ونياه بيته بيشيه بصانايه في البحر كالأعلامي يعني كالجيبالي يعني او السفينه قلق لك موازنه وكيشنه وكيشنه دير فراوي مجيبه تشيه يكي ناف كيره ده ناف بحره جدا ونوكاش ونياه يدهين يده مشهور الناف بحره ونياه قلق لك موازنه رب العالمي بيشت أفهم مويد بن تياه من ده بن أمر من ده ومن يوالي كيريه كوتشي ومن آياته الجوالي في البحر كالاعلام يا رب مش ايه نشانة ما يا رب العالمين وكايه او سفينة مدانه سر بحرتين وشن ان يشاء يسكن الريح يا رب مش هدا عم حس يعني عندي هوا ايش رايك رام سنين فيضلنا <تصفيق> راكده على ظهري دتش لهن <تصفيق> نراس نجاحه شيك سفينهاويه كوموجي بعد كمبوتشيا هذا هواء لا تونياء دي هواء غرام مش معناه أم دي هو الهواء كينونية كل سفينة هوا بدات وبيش لا كم حاسك الهواء دراقرين سفينة دشلين في أطلنا روا كده على ظهره يوم إنشاءك رب العالمين حاسك تونياء بحري همودي كاتشة دكاتم موجود وده شلين خندق تونياء وده ويجي السفينة وتنجيك رم نوين دعاسوس قابتش لشجرة نوين آه شجرة نا خندق كنو رابعامي يجري كريم يجري خراب كريم اخفنكي كباسي ويجري كون يجري خراب باو يجري خراب باو يجري او سفينات مازان او اتعلم ببا نخوا اكم هذا تي دونا شين بينو بجن دوال هوا يمكن هواي راقرا وتجارة السفينة سرقاها نهينو بجن فبأي آلاء ربكما تكذباني تكتباني ربعا مجيد وكتن رب, رب العالمين جالي مروفا وجالي أجناء ودروتي ندرة مباري بينا كأبهمون نعمة شكرني يا رب العالمين يمكنوا عباداتي بس بجيب كان كل من عليها فان يعني كل من على الأرض يعني هم أبى السر عردي هم مخلوقات دكتنو مرن كل نفس ذائقة الموتى إنك ميت وإنهم ميتونا هل ذكر رب العالمين قالك آيات إشاطر بهند دايت يقولي أبي سأل عردي بيت هم مخلوق إيش لهن دمرا كأس ناميني اشترى رب العالمين بعث فانعمة نا كريبا فا دمخلوقنا كريم ما قولي مهما والأرض وضعها للأنام رب العالمين بيشتماروجك إجدها أفعل دو أضمخلوق أف ساعد يحمد إيش لهن كأس ناميني د. همودش چنو نامینه. هرگمون رو وقتی حس کردیشون یا بخو اشتا خوب یکی گرم کد، اشتا وانه که بید، اشتا خوب را به عالمی گرم کن. نخواهی عادی همودش لهن، همودمیرن. یه قواد بید، دمیرید. جرایح بری مرنه ضعیفیش بید. یه دولمانت بید، دمیرید. جرایح بری مرنه چرته دیش، فقیش بید. جا به حس کد بخو اشتا وانه کد، و توکل علی لا یمود. آبامش پشته خوبی گرم که آبی صاخ، آبی چجور نامرید که آب العالمینه، پشته خوبی گرم که آبی اول نعمت ما نکجوتین و نیاک مشرق و مغرب و روز و هایف و بحر و همه مجتک ملکی ویه و خزینت عرض و عثمان همونه دست ویده پشته خوبی گرم که من علیها فانی، و سر عادی همونه دمرن. و بما بهم ديش عند أبزاني كالروجق دهيد اما حمود ديش لهين اما حمود دي مرينو كاس المنا منيد و دي بش نجي بش دي مرنش صاغ بنا هاي و بش دي صاغ بنا هاي و حساب السلوي عملي او ما كري وروجة قياماتي وروجة دمائيكي و يبقى وجه ربك كي دي بس وجه ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم و ذات رب العالميني اما نیرو وجهی گویی و بعثی چیش، بعثی ذاتی همه‌یا وجه رب العالمی دمی، و ذاتی وی ونیه یدی دچیت نحاشا، وجه رب العالمی ذات رب العالمی همو دشله هت، همو دمینید. و بت بیام برس وجه رب تا دمینید، آقا قادرگرتن نبود که قادرگرتن او بت بیام برس علیه وسم. ذل يعني أو وجه أو ذات خدان مازنيه ظنيه ذو الجلال يعني صاحب العظمة والكبرياء يعني خدان بس مازنيه ظنيه همام مصرية. يا وجه ذات رب العالمين يا والإكرامي يعني أو قلك بقدر كوجه رب العالمين يا وذات رب العالمين قلك بشيه؟ قلك بقدر وهم باشيك لولويته ودفأ تدب ما إثبات صفتك كريكة صفتها صفة الوجه فبعمل وجهك هاي نعم وجهي بجنس الرجاء وجهك هاي يلاقي رب العالمين يا وكي شو مخلوقانية وافأ تشرب بعمل بمجوتي يجوت يا ما ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يجوت حمود مرن كأسماء إلا وجه رب العالمين نبي ذو ذا تبين أبيد أوي جلك موازن وجلك بقدر دام ترسي ربي العالمين ذو الجلال يعني لو او حمامه واسره وترسيانهي والمبكات ام بناء هناكين والاكرامي وهما قادر تراهوا باشي همو بمية 100 داش كرينيا نعمه الرب العالمين بكاين وراب امر فرميد يجب بجيبك فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني قال لي مروا وقال لي اجنا انك نعمه العالمين دروتين دري من بالي بيناكن افهموني نعمه رباً شكرياً ونعمت نبكن يسأله من في السماوات والأرض؟ أول عرض عثمانة همود سيارة رب العالمين كانوا همود داخا زلك كانوا هو محتاج رب العالمينه يسأله من في السماوات والأرض؟ أول عثمانة أول عرض همودش كان همود داخا ز رب العالمين تجهر إيج داخا كير رب العالمين كان يهدي بجدي رب خده أزف عقير من دولة ملك. يا بيجي يا رب خدأ أز نخوش نبوي شفاء بناء. أم فيلوني مني نخوش بشفاء بناء. يا بيجي يا رب خدأ أز كفت ينبطان جوفيا كدم من خلاص ك. يا بيجي يا رب خدأ تبغو نحدم من خوش ب. هر إيك يجت كات. نداخاز رب العالمين يجت كات. ورب العالمينش داخاز دوانة هماش ليكات. هماجيبة جت كات. وهاقال هما هاي. من جد داخاز هماجيبة جت كات. يعني رب العالمين وتحس كات. وتحس كات. يهما دش ليكات. ی همه جیب جیت کرد، او گل کاش رب العالمین جیب جیت کرد، او گل کاش زی بلکنوکه جیب جینکه تو دخازوی، بلکی کنگی بود کرد، رب العالمین ب تو دخازوی جیب جیت کرد. اوه رب العالمین اذکانو، بسیار اذکانو همه محتاج رب العالمین، او عرض عسمانه و رب العالمین محتاجی کسینیه. و او رب العالمینی ها گل همه أبو مخلوقاتنا هم وقت ده رب العالمين كان يهاقولها شجرة دو دنك بالله رب العالمين شلين وين؟ تكلنا بهم. أما شيء إيك بلند إيك يهاقولينه هو شجرة حاشة لرب العالمين هي هماد بينيتو يهاقول هما شيء كل يوم هو في شأنين يعني هم روجك وهم دقيقةكِ هم لحظتكِ هم وقتك رب العالمين هو في شأنين يعني رب العالمين يناف حالكِ ده هاي. شأنين يعني حالين هل وكي بيعمل بصع الله عليه وسلم بما تفسيره في آياته يقولون من شأنه أن يغفر ذنبا يعني جرى هاي رب العالمين وقتا كده قناحيت هندك خوج بي ويفرج كربا وندك ده البرطانقو فيه انتدري ويرفع أقواما وندك ده بذنكت بقدر إخيت ويضع آخرين, ويضع آخرين وندك وجد شلكت دین دخارهودی به خدگ کرد. هنده کادی شیفای به نیرید. هنده کادی نخوش کرد. اما همو چیه؟ همو آه في شنین. من همو آو شو حال رب العالمين شو دید وام خلقات. آنا همه مشهد کرد. هما رفت به به هنده کباره که چیش بیتقلی. ولا بارک گرانش بولا رب العالمینی. ولا یاؤده حفظهما يعني لا يثقله حفظهما رب العالمين فعرض عثمان والنفع عرض عثمان هميت بارزي توريفت بتو بولاك إيران يا رب العالمين هرچونيا لا يا رب العالمين وأما معارضش نية تناقض نية دجاجة نية جلوا آية وحديث بمهاتي مهاتي كرب العالمين يجوتى أولي بيعمل صعوة سلم هلا يجوتى أو بتشت كرب العالمين شيء كذي تبوا خالد بوجت بن ويسى هموجت هات هتور رجقي اماني هذه ونيت شو تعارض وتناقض قلشني قلبي مسالين يعني وقتي كي بالسياره عندك عالمك الكيري و قلتيه باف اواتات بشيت كل يوم هو في شان اربعه منها مروجك والنا في روجج ده مو وقتك كي تشد كات عندك غونه حد واخوش بيت وعندك بلنتات وعندك نيفيت كات وعندك نصیبتات این تدریف هندکا شیفه بودنی، تی هندکا نخورش کت و هندکا در باس کت و خلاص کت و هندکا میریت و هندکا ساخت کت و همه آواشتن آبرغمی، همه وقتی هیچکدید گوید با آب تنقیض نیه دیار هندکا آبرغمی، همه وقتی چیکردی، ینی بیسی اولی، اونی علم به ها به پشتی ینی بیسی، توی عالمی گوید نه چطور تنقیض و چطور جاتی نیه، گوید اول چتر آبرغمی زانی اونی بیسی چیکرد؟ تنفيذ, تنفيذ كات وجيباجيت كات هذا او نويسي او, أو علم رب العالمين زاني وشتي نويسي تشريط كات يعني اجا وقتي خاص كات هل وقتي كل يوم هو في شان تناقضني او قدره رب العالمين زاني ونويسي تشريط كات جيباجيت كات فمنه وقت رب العالمين بأي آلاء ربكما تكذبان تكذباني يعني بشي نعمتك رب العالمين قلي الجنة وقلي مروه هم دروتي ندري هم بوالي بناكن أفهم مو أواج تأويت شو لا يواج تأوي رب العالمين كاتو أبي بيشتبين كرب العالمين همو اشتكي دا سويدا أم همو محتاجي مينة وهو محتاجي مكسانية او هممو قابا كيف اخوه عندك او بلندكت او نبيكت او نحيه عندك او خوش به او نشيك او بلندكت زانه بس او الهي حقه او ربي حقه هنجيش چبكن هنجيش عبادتي و داخازه و بشتاخو بس في ربي بقرن بكن و بس عبادتي و طعاتي بو يبكن و يديها ما بيلا هممو يد بجلوه همو تيا همو الشركة و الشريك دانان ابو رب العالميني و كيمكرنا حق رب العالميني اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه